قُرْ <تصفيق> رَبِّ فَلَا تَقُنَّ وَهِيَ أَمْرِ بِأَنْفِكِينَ وَلَا يَقْضُّ نَكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ دَئِذْ إِلَيْكَ وَدَعُوا إِلَى رَبِّكَ وَدَعُوا إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَفُونَدْ مِنَ وَلَا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَهُمْ أعذب الناس أن يتركوا أن ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلموا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لآت ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني